إليك وجهت يا مولاي آمالي فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي فلا تكلني إلى من ليس يكلأني لي وكن كفيلي فأنت الكافر الكالي أنا الفقير إلى مولاي يرحمني إذا تقضى بهول الموت إمهالي أنا الفقير إلى في بطن لحد وحيش مظلم خالي هناك لحمي لدود القبر فاكهة والعظم مني رميم في الثرابال أنا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة من عنف وأهوالي أنا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى المختار والآل